قد أفنى الله تعالى كل عباده أين مراكبه وبيوته كل من عليها ف نفخ في الصور النفخة الأولى وبقدت النفخة الثانية بعدما حشر الناس بالنار التي هي آخر أشراط الساعة بعدما حشروا بها إلى أرض المحشر في الشام وبعدما بعث الله تعالى ريحاً باردة من الشمال من قبل الشام بعثها الله تعالى فقبضت أرواح المؤمنين لأنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر لأن الله رحيم بهم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 الله ما ينظرون إلا صيحة وحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجع ونفخ في السورة النفخة الثانية وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 ينفخ في الصور النفخة الأولى بها كل, كل من في السماوات والأرض الملائكة العظام والبشر والجن والدواب كل من فيه روح يصعق ثم يلبث الناس ما بين النفقة الأولى والثانية والناس في هذا متنوعون من البشر من ماتوا قبل سنين طويلة من عهد آدم ونوح مدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من الأنبياء أقوام قد مضت بهم الدنيا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 وصارت طينا ربما يعبث به البعض ذكر أن ملكا من الملوك رفع إليه كوز من طين يشرب فيه خمرا قالوا فلما أراد أن يشرب أذن الله لذلك الضين فنطق فقال لا تشرب فإني كنت ملكا مثلك بل ملك أعظم من ملكك وها قد ميت وفنيت واختلطت عظامي بالطين فصنع مني هذا الكوس فلا تشرب الخمع فإنك ميت المثلي هذا مما يذكر من الأخبار صح أو لم يصح لكن فيه عبرة ينفخ في الصور النفخة الأولى ومن الناس من لا يعلم بها لأنها مختصة بالأحيان من الناس منهم في قبورهم قد ماتوا منذ مئات الآلاف من السنين ومنهم مؤمنون صالحون قد قبض الله تعالى أرواحا بأن بعث إليهم الريحة من قبل الشام فقبضت أرواحا لأن يفزعوا بالصيحة ومنهم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 النفخة الأولى ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظروا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلا من بعثنا من مرقبنا النفخة الثانية بها يبعث من كانوا في قبورهم وبها يبعث من ماتوا بالنفخة الأولى قال عليه الصلاة والسلام بين النفختين أربعون قيل لأبي هريرة راوي الحديث يا أبا هريرة أربعون سنة أربعون عاما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 كم هذه الأربع ولو حدثنا لقول وقد انتهى من س وقد انتهى كل إنسان إلى ما سمع أخبرنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا إذا نفخ في الصور النفخة الأولى ينزل الله تعالى من السماء مطارا كأمثال الطل ينزل مطرا خفيفا يسيرا سهلا كأمثال الطل كالمطر الخفيف تشربه الأرض ويصيب الأجساد وبقايا العظام التي صعقت بالنفخة الأولى فتنبت منه أجساد العباد ولو نظرت إلى القبر لوجدت أن الدود قد أكل كل الجسد إلا عجب الثنب قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء من ابن آدم إلا يفنى إلا عجب الثنب ومنه يخلق ابن آدم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 وهي في داخل قبورها تنبت من كما ينبت البقل كما ينبت النبات الذي ليس له ساق إنما ينبت مفترشا على الأرض كما ينبت البقل وفي رواية كما تنبت الطراثيث نوع من النبات ليس له ساق فإذا اكتمل الخلق في قبورها قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعل يعيدهم كما شاءوا سبحانه على صورهم الأولى يعيدهم ليخرجوا من قبورهم حفاتا عراتا غرلا غير مختونين ما قطع منهم عند ولادتهم للختام يعاد إلى أجساد لأن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيد سبحانك سبحانك قال الله وعدا علينا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إذا اكتمل الخلق وتم في قبورهم واكتملت أجسادهم ولم يبق إلا أن ينفخ الله تعالى في أجسادهم لتقوم عندها يأمر الله تعالى إصرافه فينفق النفقة الثانية سبحانه الملك العظيم ينفق النفقة الثانية الصوت. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قاموا من أجسام القبورهم ينفضون الغبار عن أجسادهم ينسلون حفاة عراة غرلة في فزع عظيم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 وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من دابة إلا ويأخذها الفزع من يوم الجمعة لأن الله تعالى قد ألقى في في فطرها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة آه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 فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقاتر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العلي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء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 لينظر رجل إلى عورة امرأة أو تنظر امرأة إلى عورة رجل كمون حفاتا عراتا وغرلا ليأتي بعد ذلك ربنا جل وعلا فيقسل بينهم القرار وجاء ربك والملك صفا صفا